Pani الله الرحمن komisarzu! Panie komisarzu! Panie komisarzu!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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن السماء فهي يومئذ واهية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 فيومئذ وقعت واقعة وإن شقفت السماء فهي يومئذ إذن والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إذن ثمانية يومئذ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 كُلُوا وَاشْرَبُوا غَنِيئًا بما أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فَأَمَّا مَنْ هُوَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا وفي عيشة راضية في جنة عالية قطوف دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وان من أوتي كتابه بشبابه ولم أدر ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانيا، خذوه فغلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابي يا ليتها القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا سلوق كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا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 هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مكذبين. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ